Allahu Akbar! فَقَالِ لِرَبِّكَ عَبْدُكَ وَاغْفِرْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ La <Sessizik> ilaha illallah wallahu akbar la فخلّي <تصفيق> ربك آخر إن شاء